قَالُوا يَا شُعِيبُ أَصَلَوَاتُكَ تَامُرُ كَأَنَّ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوَا نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءَ إِنَّ نك أن تحال م